إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين